بنو عبيدك بنو امائك الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا ل رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح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 سووا ص ف و ف ك و س د ا ل خ ل ل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 ومن ََْ يسلم ُِْْ وجهه ََُْ الى َ الله َِّ وهو ََُ محسن ٌُِْ فقد ََْ استمسك َََْْ ب ِ ا ل ْ ع ر ْ و َ ة ِ ا ل ُْ ث ْ ق ى و َ إ ِ ل َ ى الله َِّ ع َ ا ق ِ ب َ ة ُ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر ِ ومن ََْ كفر َََ فلا ََ يحزنك َُْ كفره ْ 私たちはこの世の中であり ل せん。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 فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا أبنا ولك Allah is t is t h h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 فلا ت غ ر ن ك م ا و ح و ع ه ا ل د ن ي ا ب ل ا ي غ ر ن ك م ب ا للعلوم ه الاسلاميه س ع ة و ي ن ل ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت 私の思い出は何でもいいです。 「あ عليكم ورحمة الله